عندك طب وانا هبعد ولا اسال فيك ما خليك عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر ده ما انا عشانك وانت ولا هنا طب وانا ولا اسال فيك عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر أكتر ده أنا يا أمي حملت عشان وإنت ولا هنا حصري علي نغماتي بعدك طب ولا هبعد ولا هسأل فيك أنا خلي عندك مش عندي ben je aan het pijnstillen? Heb je een beetje zin انا سهلة سيب اللي سيب قلبي بساق حصرياً على لغنتي خلاص عد برواد ما احناش ولا الكلام يطلع قواب وبيت لو سهلة عليك تقول كلام مالوش حلول انا سهلة سيب اللي Hartje bijna dood, ik ben er nog. Ik ben Ik ben er nog. Ik Ik ben على اسمع للناس وهسيبك بكره الايام هتجيلك لكن يا خساره ساعتها من هيحس بيك هو اللي بعدي الساهل ينفع وياه لتساهل زعلانه انا اللي استاهل لما ملت ساعتها منها يحس بي هو اللي يبيع بالساهل ينفع ويهلك ساهل فعلت ما انا اللي استاهل لما امنت بيك على ايه اجرح كرامتي علشان تصح غيرتي بس النهاردة لا يمكن ارضى عيش كده en ik ben ook een beetje blij om te gaan. Ik ben ook Ik ولا مش ملاك فتصابر معاك بالشكل ده هدد ببعادك طب ولا هبعد ولا هسال فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا عشانك وانت ولا هنا هدف ببعدك طر وانا هبعد وانا هسأل فيك انا خلي عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هتقدر وهتفصل اكتر بنا يا انا حملت عشانك وانت ولا هنا